أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لو كان في الأرض ملائك يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم لنزلنا عليهم من السماء رسولا قل كفى بالله شهيدا من بيني وبينكم لَهُ كَانَ ذِي بَابٍ خَبِيرًا بَصِيرًا وَمَن يهدي اللَّهُ فَهُوَ ومن يضلل فلن تجد له شرهم يوم القيامة على جههم عم وبكما وصما ما هوهم كل ما خبت زد لهم ذلك جزاء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 الله الذي خلق السماوات والأرض قادر فَأَبَ اللَّهَ عَلِمُونَ إِلَّا كُفُورًا قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَذَانٍ إذا لم تسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْحَ آيَاتٍ مُنْ بَيْنَاتٍ فَاسْأَلُ, فاسأل بني رائل إذ جاءهم فقال له فرعون فقال له فرعون إني لأول قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض فَ وَإِنِّي دَاءٌ أَنُّكَ يَافِرْعَوْنُ مَثْبُورَا وَأَرَادَ يَسْتَفِزَّهُمْ من الأرض فأورقناه ومن معه جميعاً، وقلنا من بعده. في السرائل اسكن الأرض اسكن الأرض فإذا جاء وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونبي وبالحق أنزلناه وبالحق نزلناه وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقُرَّأُهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْتِفٍ فَرَقْنَاهُ نزلناه تنزيلا صلقا